واذكر في الكتاب مريم اذ تبعدت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا فارسل الله اليها روحا منافا تتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن منك إن تقيا. قال إما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن ما يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لل